بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يرشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش افتوى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 إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا موسى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 قال هي عصا يا أنت وكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها ما ألب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها في الأولى وظلم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آيات الكبرات إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري وييسر لي أمري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 أن قذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك ما حبت مني ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 العذاب على من كذب وتولى. قال فما ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء فلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها تبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم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 فَلَنأْتِيَنَّكَ بِفحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا أَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَاك قال لهم نوسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا نل ساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم تصفى وقد أفلح اليوم من استعلى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا لا تكن في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن نأمرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا. فقض ما أنت قاب.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 إنه من يأث ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأثه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي وُلدَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صصة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف الظلم ولا هضم وكذلك أنزل له قرآن عربي وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون أو يحدث لهم ذكر فتعال الله الملك الحق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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَٰ إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وعطا آدم ربه فغوات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 وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولو لا كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وعجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.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 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رفقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقد قالوا لقد قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى